بسم الله الرحمن الرحيم ق ف المجيد بل عجبا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاء.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 دِنصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مّنِّيبٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وحب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 وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد افعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد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 عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تخيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت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 كل كفار عنيد منع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما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 أسلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب السلام. ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلتنا قبلهم من قرنهم هم أشد منهم فنقبوا في البنادئ المميح ان في ذلك لذكرا في ذلك لذكرا لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد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 وتشققوا الأرض عنهم سراعا ذلك حشرٌ علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر ¡Oh!